بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن وتسعون من التذكرة والوجه الثاني وهو أنه يحتمل أن يكون إنزاله مدة لدنو أجله لالقتال الدجال لأنه لا ينبغي لمخلوق من التراب أن يموت في السماء لكن أمره يجري على ما قال الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فينزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض ليقبره في الأرض مدة يراه, فيها يراه فيها من يقرب منه ويسمع به من نأى عنه ثم يقبضه فيتولى المؤمنون أمره ويصلون عليه ويدفن حيث دفن الأنبياء الذين وهنا يوجد خطأ لغوي في الكتابة وأصول جملة من عندي والله تعالى أعلم ويدفن حيث دفن الأنبياء وهو الذي وهو الذي أمه مريم عليها السلام وهو من نسلهم وهي وهي الأرض المقدسة والله تعالى أعلم هنا بالنسبة للأرض المقدسة المقصود بها مكان دفن الأنبياء والله تعالى أعلم فينشر إذا نشر معهم فهذا سبب إنزاله غير أنه يتفق أو يتفق في تلك الأيام من بلوغ الدجال لباب لود هذا ما وردت به أخبار فإذا اتفقوا ذلك وكان الدجال قد بلغ من فتنته أن أن الداع ولم يمتصب لقتاله أحد ولم يمتصب لقتاله أحد من المؤمنين لقلتهم كان هو حق بالتوجه إليه ويجري قتله على يديه إذ كان ممن اصطفاه الله سبحانه وتعالى لرسالته وأنزل عليه كتابه وجعله وأمه آية فعلى هذا الوجه يكون الأمر بإنزاله لا أنه ينزل لقتال الدجال لا ينزل لقتال الدجال قصدا الوجه الثالث والوجه الثالث أنه وجد في الإمجيل فضل أمة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حسب ما قال, حسب ما قال وقوله الحق عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فدعا فدع الله عز وجل أن يجعله من أمة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستجاب الله تعالى دعاءه ورفعه إلى السماء إلى أي ينزله آخر الزمان مجددا لما درس من دين الإسلام دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوافق خروج الدجال لقتله ولا يبعد على هذا ان يقال إن قتاله للدجال يجوز ان يكون من حيث إنه إذا حصل بين ظهراني الناس وهم مفتونون قد عم فرض الجهاد اعيانهم وهو أحدهم لزمه من هذا الفرض ما يلزم غيره فذلك يقوم به، وذلك داخل في داخل في اتباع نبينا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق. وختلف حيث يدفن، فقيل بالأرض المقدسة ذكره الحليمي، وقيل يدفن مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما ذكرناه في الأخبار. فصل واختلف في لفظه المسيح على 23 قولها ذكرها الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه مجمع البحرين وقال لم أرى من جمعها قبل مما روحل وجال ولقي الرجال القول الأول وهو مسيح بسكون السين وكسر الياء على وزن مفعل فأسكنت الياء ونقلت حركتها إلى السين لاستثقالهم الكسرة على الياء القول الثاني قال ابن عباس كان لا يمسح ذاعهة إلا برئ ولا ميت إلا حي هو هنا من أبنية أسماء الفاعلين مسح بمعنى ماسيح القول الثالث قال, قال إبراهيم النخعي المسيح الصديق وقاله الأصمعي وابن الأعرابي القول الرابع قال أبو عبيد أظن هذه الكلمة هام هاما شيحا بالشين المعجمة فعربت إلى أو هاما شيحا بالشين المعجمة فعربت إلى مسيا وكذلك تنطق به اليهود القول الخامس قال ابن عباس أيضا في رواية عطاء عن سمي مسيحا لأنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أخماص والأخمص ما لا يمس الأرض من باطن الرجل فإذا لم يكن القدم أخمص قيل قيل فيه قدم الروحاء ورجل الروحاء أو ورجل الروحاء ورجل رح وامرأة الروحاء والقول السادس القول السادس قيل سمي مسيحا لأنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهن القول السابع قيل سمي مسيحا لأنه مسح عند ولادته بالدهن القول الثامن قال الإمام أبو إسحاق الجواني في غريبه الكبير هو اسم خصه الله سبحانه وتعالى به أو لمسح زكريا القول التاسع قيل سمي بذلك لحسن وجهه إذ المسيح في اللغة الجميل الوجه يقال على وجهه مسحة من جمال وحسن ومنهما يروى في الحديث الوريب الضعيف يطلر عليكم من هذا الفج خير ذي يمن كأن على وجهه مسحة ملك القول العاشر المسيح في اللغة قطع الفضة وكذلك المسيح القطعة من الفضة وكذلك كان المسيح ابن مريم أبيض مشربا حمرة من الرجال عريض الصدر الجعد والجعد هنا احتمل الخلق وشدة الأسر. القول الحادي عشر المسيح في اللغة عرق الخيل وأنشد اللغويون إذا الجياد فضن بالمسيح يعني العرق ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففصدت عرقا وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا ذكره الخطابي في شرحه بالصاد والضاد وأنشد العجاج إذا الجهاد فضن بالمسيح الحاشية واحد صحيح مسلم متابع بعون الله عز وجل وأنشد العجاج إذا الجياد فضنا بالمسيح يعني العرق القول الثاني عشر المسيح الجماع يقال مسحها إذا جامعها قاله في المجمل لابن فاريس القول الثالث عشر المسيح السيف قاله أبو عمرو المطرز القول الرابع عشر المسيح المكاري القول الخامس عشر المسيح الذي يمسح الأرض أي يقاطعها قاله الثقة اللغوي أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب ولذلك سمي عيسى مسيحا كان تارة بالشام وتارة بمصر وتارة على سواحل البحر وفي المهامه والقفار والمسيح الدجال كذلك سميا بذلك سميا بذلك لجولانهما في الأرض القول السادس عشر ذكره بسنده إلى أبي الحسن القابسي وقد سأله الحافظ المقري أبو عمرو الداني كيف يقرأ المسيح الدجال فقال بفتح الميم وتخفيف السين مثل مثل المسيح ابن مريم لأن عيسى عليه السلام مسح بالبركة وهذا وهذا مسح عينه أو لأن عيسى عليه السلام مسح بالبركة وهذا مسح عينه قال أبو الحسن ومن الناس من يقرأه بكسر الميم وتثقيل السين المسيح، فيعرفوا بذلك وهو وجه، وأما أنا فلا أقرأه إلا كما أخبرتك قال ابن دحية، وحكى الأزهري، وحكى الأزهري أنه يقال مسيح بالتشديد على وزن في قال فرقا بينه وبين عيسى عليه السلام، ثم أمشى دع مشيئه ثم أنشب عن شيخه أبي القاسم بن بشكوال عن أبي عمران بن عبد الرحمن قال سمعت الحافظ أبا عمر بن عبد البر يقول ومنهم من قال من قال ذلك بالخاء يعني المعجمة وذلك كله عند أهل العلم خطأ لا فرق بينهما وكذلك ثبت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه نطق به ونقله الصحابه المبلغون عنه وأمشد في ذلك أهل اللغه قول عبد الله بن قيس الرقيات وقالوا دع رقية واجتنبها فقلت لهم إذا خرج المسيح يريد إذا خرج الدجال هكذا فسروه ولذلك ذكرناه وقال الواجز إذا المسيح قتل المسيح يعني عيسى بن مريم عليه السلام يقتل الدجال بنيزك هذه الكلمة غير واضحة في المطبوع وكأنها بنيزك والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق تابع بعون الله عز وجل قرأته في المجلد الأول من شرح الفاضل الغريب من الصحيح لمحمد لمحمد وعيدة لمحمد بن إسماعيل تأليف القاضي الإمام المفتي أبي الأصابع بن سهل القول السابع عشر سمي الدجال مسيحا لأن المسيح الذي لا عين له ولا حاجب قال ابن فارس والمسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب ولذلك سمي الدجال مسيحا ثم أسند عن حذيفة أو أسند عن حذيفة مستدلا مستدلا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة خروجه مسلم القول الثامن عشر المسيح الكذاب وهو يختص به الدجال لأنه يكذب فيقول أنا الله ولا ياذب الله سبحانه وتعالى منه فهذا كذب, فهذا كذب البشر ولذلك خصه الله تعالى بالشوه والعار ولياذ بالله أكرم الأكرمين القول التاسع عشر المسيح المارد والخبيث وهو التمسيح أيضا عن ابن فارس ويقال هو الكذاب وكذلك التمساح بألف القول العشرون قيل الدجال المسيح لسياحته وهو فاعل بمعنى فاعل والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الخامس عشر أن ذلك يختص بقطع الأرض وهذا بقطع جميع البلاد في أربعين ليلة إلا مكة والمدينة القول الحادي والعشرون المسيح الدرهم الأطلس بلا نقش قاله ابن فارس وذلك مطابق لصفة الأعور الدجال إذ أحد شقي وجهه ممسوح وهو أشوه الرجال القول الثاني والعشرون قال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من تأليفه سمي ابن مريم مسيحا لأن الله سبحانه وتعالى مسح الذنوب عنه يا أكرم الأكرمين القول الثالث والعشرون قال الحافظ أبو نعيم في الكتاب المذكور وقيل سمي ابن مريم مسيحا لأن جبريل عليه السلام مسحه بالبركة وهو قوله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت فصل في بيان ما وقع في الحديث من الغريب قوله يشج أن يمد والمشار مفعال من أي شرط ووشرط أشر ووشر ويقال من شار بالنون أيضا وبالوجهين في الحديث وهو مفعال أيضا من شرط وقوله فخفض ورفع بتخفيف الفاء أي أكثر من الكلام فيه فتارة يرفع صوته ليسمع من بعيد وطارا يخفض ليستريح من تعب الإعلان وهذا حالة المكثر في الكلام وروية بتشديد الفاء فيها فيهما ورؤية بتشديد الفاء فيهما حالة ضعيف والتكتير وقوله إنه خارج محله يروى بالخاء المعدمة وبالحاء المهملة قاله الهروي والخلة موضع, موضع, حزن و... أو موضع حزن وضجور والحلة أو المحلة والله تعالى أعلم ما بين البلدين وقال الحافظ ابن دحيه ورواه ابن هامان والحميدي حل بفتح الحاء المهملة وضم اللام تصبح حل وكأنه يريد حلول قال وقرأت في أصل القطيعي من مسند الإمام أحمد بن حنبل وأنه وأنه يخرج حيل والله تعالى أعلم ولا أعلم روى ذلك أحدا غيره وقد سقطت هذه اللفظة لأكثر رواة مسلم وبقي الكلام أنه خارج بين الشام والعراق والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث متابع بعون الله عز وجل وجاء في حديث الترمذي أنه يخرج بخراسان وفي الرواية الأخرى من ناحية أصبهان من قرية تسمى اليهودية وفي حديث ابن ماجة ومسلم بين الشام والعراق ووجه الجمع بين مبدأ خروجه من خراسان من ناحية أصبهان ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام والله سبحانه وتعالى أعلم وعاث بالعين المهملة والثاء المهملة المثلثة وعاث بالعين المهملة والثاء المثلثة والتنوين على أنه اسم فاعل وروي بفتح الثاء على أنه فعل ماض ووقع في حديث أبي أمامة على الفعل المستقبل والكل بمعنى الفساد عاث يعيث عيثى فهو عاث عثى يعث لغتان وفتمزيل ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقوله يا عباد الله فاثبتوا يعني على الإسلام يحذرهم من فتنته لأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتمبت وقوله فقدروا له قدرها قال القاضي عياض هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع ولو وقلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عن الأوقات المعروفة في غيره من الأيام قلت وكذلك الأيام القصار الحكم فيها أيضا ما حكمه صاحب الشرع وقد, وقد حمل بعض العلماء أن هذه الأيام الطوال ليست على ظاهرها وإنما هي محمولة على المعنى أيهجم يهجم عليكم غم عظيم لشدة البلاء وإيام البلاء طوال ثم يتناقص ذلك الغم في اليوم الثاني ثم يتناقص في اليوم الثالث ثم يعتاد البلاء كما يقول الرجل اليوم عندي سنة أو اليوم عندي سنة ومنه قولهم وليل المحب بلا آخري وقال آخر وأيام لنا غر غر طوال عاصين الملك فيها أن أو كما قال وهذا القول يرده قولهم لا تكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال لا وقدر له قدره والمعنى قدر الأوقات للصلوات وكذلك للتفت لطعنه في صحة هذه الألفاظ يعني قوله لا تكفينا فيه صلاة يوم قال لا وقدر له قدره فقال هذا عندنا من الدسائس التي كادنا بها ذو الخلاف علينا ولو كان صحيحا لاشتهر على ألسنة الرواه كحديث الدجال ولو كان لقوي اشتهاره ولكان أعظم وأفضع من طلوع الشمس من مغربها والجواب أن هذه الألفاظ شحيحة حسب ما ذكره مسلم وحسبك به إماما وقد ذكرها الترمذي من حديث النواس أيضا وقال حديث حسن صحيح وخروجها أبو داود أيضا وابن ماجة من حديث أبي امامه وقاسم بن أصباغ من حديث جابر وهؤلاء, وهؤلاء أئمة أجلة من أئمة, الحديث من أئمة أهل الحديث وتطرق إدخال المخالفين الدسائس على أهل العلم والتحرز والثقة أو تطرق إدخال المخالفين الدسائس على أهل العلم والتحرز والثقة بعيد لا يلتفت إليه لأنه يؤدي إلى القذف في أخبار الآحاد ثم إن ذلك في زمن خرق العادات وهذا منها وقوله ممحلين أي مجدبين ويروى أزلين والله تعالى أعلم والمحل والأزل أو أزلين والمحل والأزل والقحط والجذب بمعنى واحد ويعاسيب النحل فحولها واحدها يعسوب وقيل أمراؤها ووجه, التشب ووجه التشبيه أن يعاسيب النحل يتبع كل واحد منهم طائفة من النحل فتراها جماعات في تفرقه فالكنوز تتبع الدجال كذلك وقوله بين, وقوله بين مهرودتين أي بين شقي ثوب والشقة نصف الملاءة أو في حلتين مأخوذا من ال... من الهرد بفتح الهاء أو عيد مأخوذا من الهرد بفتح الهاء وسكون الراء وهو الشق والقطع قال ابن دريد إنما سقي عيد من عندي قوله وقوله بين مهرودتين أي بين شقي ثوب والشقة نصف الملاءة أو في حلتين مأخوذ من الهرد بفتح الهاء وسكون الرواء وهو الشق والقطع قال ابن دريد إنما سمي الشق هردا للإفساد لا وقال يعقوب هرد القصار الثوب وهرده بالداء والمثنى باثنتين من فوق إذا أحرقه وخرقه وقال أكثرهم في ثوبين مصبوغين بالصفرة وكأنه الذي صبغ بالهردأ ووقع في بعض الروايات بدل مهرودتين ومصرتين كذلك ذكره أبو داود الطيالسي من حديث أبي هريرة والممصرة من الثياب هي المصبوغة بالصفرة والله تعالى والجمال ما استدار من اللؤلؤ والدر شبه قطارات العرق بمستدير الجوهر وهو تشبيه واقع وليست بالمشبعة قال ابن, الام وقال ابن الامباري مهرودتان بدال مهملة وذال معجمة معا أي ممصرتين أو ممصرتان كما جاء في الحديث الآخر وقال غيره الهرود أو الهرود وقال غيره الهرود الذي يصبغ بالعروق التي يقال لها الهرد بضم الهاء وقال الهروي هردا ثوبه بالهرد وهو صبغ يقال له العروق وقال القتبي إن كان المحفوظ إن كان المحفوظ بالدال فهو مأخوذ من ال من الهرد والهرد والهرد الشق ومعناه بين شقين والشقة وشق نصف الملاء نصف الملاء وقال وهذا عندي خطأ من النقل وهذا عندي خطأ من النقلة وأراد مهرودتين أي صفراوين يقال هرت العمامة أو هرت العمامة البستها صفرا وكان الثلاثي منه هروت فخالف الجماعة من أهل اللغة فيما قالوه وهذا خطأ ابن الأمباري وقال إنما يقوله العرب ريت الثوب لا هروت ولو كان من ذلك لقيل لقيل مهراء لا مهروة واللغة نقل ورواية لا قياس والعرب إنما تجوز ذلك في العمامة خاصة لا في الشقة أو الشقة ولا يجوز قياسه قياس الشقة على العمامة وأما رواية الذال المعجمة فهو إبدال من الدال المهملة فإن الذال والدال قد يتعاقبان فيقال رجل مدل بالدال, بالدال المهملة ومذل بالذال المعجمة إذا كان قليل اللحم خفية شخص والجمان ما استدار من اللؤلؤ والدر. شبه قطرات العرق بمستدير الجوهر وهو تشبيه حسن. وقوله فحرز الزعباد إلى الطور هيرتحل بهم إلى جبل يحرزون فيه أنفسهم والطور الجبل بالسريانية. قال الحافظ ابن دحية قيدناه في صحيح مسلم جوز بالجيم والواو. والزاي كذا قيدناه في جامع الترمذي وقيدناه أيضا حدر بدال مهملة فأما حرز فهو الذي رواه أكثرهم وصحح بعضهم رواية حدر وكلاهما صحيح لأنما خير فقد أحرز وكذلك جوز بالجيم وأما حدر بدال مهملة